بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر فللذين كفوا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تأين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا تاعر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا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 أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْ يَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَاكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوعٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو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 اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا ذاود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب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 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْقُلَتَاءِ إِلَى يَغْذِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا وَظَنَّ النَّبَغُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ تَغَطَّرَ لَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذُلْفَى وَحُسْنُ مَآبِ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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ حُرِض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها على، فأطفق مسحاً بالسوق والأعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ دَكَّ ۚ ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ ٱلَّذِى لا لَّن يَأْتِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِى إِنَّكَ أنت الوهاب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 هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا ذا ذلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب قُرْ قُضْ بِرِجِلِكِ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تحنث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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفر وكل من الأخيار هذا ذكر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 وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَدَ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَ مَآبِ يَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادَ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحَمٌ مَّاكِثُونَ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابه ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار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 فإذا سويته ونفخت فيه من روعي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَكِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْطِ الْمَعْلُومِ قال فبعزتك لا أؤيّنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم لأن جعلنا منك ومن ما تبعك منهم أجمعين